ابن مصاب بشلل مخي منذ الشهر السابع من ولادته وعمره الآن ثلاث سنوات ونصف ومنذ ذلك الوقت وهو طريح الفراش حيث إنه لا يعرف كيفية الحب ولا الجلوس بمفرده ولا يستطيع الوقوف على قدميه بل لا يعرف حتى كيفية ابتلاع الشيء الذي وضعه في فمه من أكل وشرب ودواء وقد راجعت الكثير من الأطباء الذين صرحوا لي بأن حالة ابني تستدعي العلاج مدة طويلة قد تصل إلى مدى الحياة وحينها سطروا برنامجا علاجيا قصد المحافرة على نمو الجسم والهيكل العظمي وكذا تطور الجهاز العصبي وهذا بإجراء خصص علاجية تتضمن التدليك الخارجي للأعراء بالطرق الطبية والمعالجة بالمياه المعدنية وكذا استعمال الأدوية المضادة للصداع، وكل هذا يتم في المستشفى الذي يبعد عن المدينة التي قاقطنها بعشرات الكيلومترات حيث أضطر إلى اصطحابه إلى هذه الأخيرة مرتين على الأقل في الأسبوع مستعملا في هذا وسائل النقل المتوفرة وبالفعل بدأت بتنفيذ هذا البرنامج منذ ما يقارب الثلاثة سنوات لأن أي توقف أو تغيب عن الحصص العلاجية يؤثر على مستقبل شفاء ابني حيث يعرضه لتشوهات وعوجاج على مستوى الهيكل العظمي ولكثرة المصاريف أصطحبه لوحده دون والدته وفي هذا السن أحمله على كتفي ذهابا وإيابا متنقلا بين البيت والمحطات والمستشفى حيث يصل وزنه إلى 15 كيلوغرام وهو يزيد يوما بعد يوم حيث أصبحت أعاني من ثقل حمله ناهيك عن المشاكل التي أصادفها أثناء السفر من طول انتظار وازدحام رهيب بين المسافرين وعدم توفر وسائل النقل في بعض الأحيان كما لا أنسى أن أذكر مدى غبني وتعبي عندما لا تكون الأحوال الجوية في صالحي أنا وبني فهل يجوز لي أن أقترض مبلغا ماليا من البنك مقابل دفع فوائد ربوية قرض شراء سيارة أنقل فيها ابني ووالدته للعلاج بين مختلف الأطباء والمستشفيات إنه إذا خاف على ابنه الهلاك أو التلف عن النفس وتحرج بذلك ولم يجد وسيلة يدفع بها حرجه ومشقته لا بإعانة ذويه وجيرانه وإخوانه ولا بتكثل جهة طبية بابنه أو جهة حكومية ولا استطاع أن يصل إلى قرض حسن وبقيت سوى الوسيلة المهرمة ليدفع بها الضرر قدر إن كانوا إليها جاز له ضرورته بإزالة الضرر اللاحق بابنه أو التخفيف عنه، لأن المحافظة على النفس من أعظم الواجبات الشرعية التي يستوجب إباحة المحضورات عند وقوع الإنسان في حالة الضرورة. قالت على: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا. وقالت على: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وعليه فلا حرام مع ضرورة ولكن ليس له أن يتوسع في الممنوع بل يقتصر على قدر ما تندفع به ضرورته بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إسمع عليه الله طور رحيم وهذه الآياء غير مقصورة على المحرمات من الأطعمة فليشاملة لكل ما يتحقق الاضطرار إليه لأجل الحياة ودفع للهلاك إذا لم يعارضه ما يساويه مفسدة أو أقوى منهم هذا وفي كل الأحوال فالمرء موكول لدينه في تقدير حقيقة ضرورة والحرج الشديد وفي عدم وجود الطرق المباحة لدفعها نسأل الله تعالى أن يشفي مريضكم ويرده إليكم سالما معافى كما نسأل الله تعالى لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة والصدق في القول والعمل والثبات على الحق والدين